Go I be. I'm Ah! استر بين من ام بانت لك جوابي وليه لي قول ما ثاني جواب قلت اكتب لك يمكن اقول على قلبك قلبك يحكي ويشهد لك Har